كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فإذاَا لَتُمَّذين كَفَوا فَضر بَْد قابِ حتىَتَّ إذَا أَخَنتُمُم فَشدّ وَتاق فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ حَظُّ أَوْزَارِهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ حَظُّ أَوْزَارِهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنَتَصَرَّمَ مِنْهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ نظرا منهم ولكن ليذل وبعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرضا لهم ولكن ليذل وبعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل سيهديهم ويسلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين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 لَا اللَّهُ فَاحْدَطَ اعمالَهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَلَّ نَرَى اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ لا لَا مَوْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ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 قرية هي اشد قوة من قريتك التي أخرجت من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم اهلكناهم فلا ناصر لهم افَمَن كان على بينة من ربه كما من زين له سوء عمله افلمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله كَلَّا زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعِدُّ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعِدُّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ ماء غير آسن وَأَنْهَارٌ مِن مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُمِن خَمرِ الزْذَةِ للِشَّارِدِين وَأَنْهَا رُم مِن عَسَلِم مُصَفى وَلَهُم فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَراتِ وَمَغفَِةُم مِضَبِّهِم وَأَنْهَا رُم مِنْ عَسَلٍ مُصَّات ولهم فيها مِنْ كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع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 لِذَٰلِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا فَإذَا أُنزِل سُورةُم مُفكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القثَال رأيتََّن فِي يقُلوبِهِ مَّ رَب فَإذَازِل سُورةُ مُشكَمَةُ وَذُكِرَ فيهَا القتَالُ رعيتَ الذين فن يقُلوبِهِ رَب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشيه عليه من الموت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشيه عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تبسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم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 افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ertadوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوغلهم واملا لهم, وأملى لهم إِنَّ الَّذِينَ اغْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّرَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلوا انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخبركم وَلا نَذُلوا أنكُم حَدَّانَ عَنَ الْمجدين مِكُم وَفادِرينَ وَنَدُلُ وَقبارََكُمْ إِ الذيَّينَ كَفَروا وَصَدُّ عَن سَبلله وَشَ قُرْ وَسُول مِ بَعذمَا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا سبيله من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 ولا ترتقين اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا الا الذين كفروا وقدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يشركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يشركم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا ياتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا ياتكم اجوركم ولا يسالكم إسأَلكُمهَا فَيُشْبكُمْ تَبَقَ وََا يُخْرِرج أَضغانَكمْ هيَ أَكُمهَا فَيُشْفِكُم تَدَقالََا يُخرِرج أَغانكمْه أَتُمهَا أُلائِتُ دَعَوونَ لِتُم مِنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه مِنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ